إِنَّ اللَّهِ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُوا الَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثُوًا لَهُمْ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بجنة من ربه كمن زجن له سوء عمله واتبعوا أهوام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 مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا الله أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ على ولدی نچ ہوں سپلی بوڑھ سا چی ہوں بجاء اتهم بكراههم فاعلم انه لا اله الا الله واستو في الذنب بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نسيت السوره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 إذا عزم نمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا الله فأصم أُمٌّ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ قُفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ نُتَجَّأُ عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ وَقَالُوا الَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ لَنُطِيعَنَّكَ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أثبت الله وكرهوا رضوانه فأحدط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مردنا لن يخرج الله أضوانهم ولو لشاء لأريناتهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن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 مِم بعدما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم